بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردث الرادفة تتبعها الرادفة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 فكذب بعصا ثم أذبر يسعى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله أكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها فَعَسَمْكَ هَا فَسَوَّهَا وَأَقْطَشْ لِيَلَهَا وَأَخْرَجْ ضُحَاهَا بَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَهَّلَ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعَ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طوام آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة